وأنزلنا من المعصيات ما ثجاجا لنخرج به حب ونبات وجنات ألفاف إن فصل كان مقاتا يوم يوفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرايا إن جهنم ما كانت مرصدة للطاغين ما آبى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغسقا جزاؤه فاقا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 ايقا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطايا